و ا ل أ ن ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق ا ل أ ن ف س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 أنزل من ل م ض ي ل ه الدكتور ومنه ن م به ح م ز ر ع و ا ل ز ي ت و ن و ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن ب ومن ك ل ا ل ث م ر ا ي في ذ ل ك لآية ل ق و م ي ت ف ك ر و ن وسخر لكم ا ل ل ي لا و ل ن ه ا ر والشمس و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت بأمره إ ن ف ي ذلك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ق ل و ن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 وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم م ن ك ر ة وهم مستكبرون لاجرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين و إ ذ ا ك ي ل لهم ماذا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 فالقوا اسلم ل ما كنا نعمل من سوء ب ل ى إ ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا ح س ن ة ولدار ا ل آ خ ر ة خير ولنعمه دار المتقين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 الله م ا عبدنا من د و ن ه من شيء نحن ولا ولا حرمنا من دونه من شيء و ل النابلسي آباؤنا للعلوم الاسلاميه ل على ا ل ر س ل إ ل الله ا ب ا ا ل م ب ي ن ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين إ ن تحرص على هداهم ف إ ن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م لا يبعث الله من يموت ب ل ى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا ل ي ع م وليعلم ن ب ي الذي يختلفون فيه ي ن لهم ل و الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين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 ف َ و َ ل َ م ْ يروا ََْ الى َ ما َ خلق َََ الله َُّ من ِْ شيء ٍَْ ي َ ت َ ف َ ي َّ أ ُ ظلاله َُُِ عن َِ اليمين َِِْ والشمائل َََِِّ سجدا َُّ لله َّ وهم َُْ د َ ا خ ِ ر ُ و ن َ ولله ََِِّ يسجد َُُْ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ من ِْ دابه ََِّ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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من د ا ب ة ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى فإذا جاء ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أ ن لهم الحسنى لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون اسماء ل ل ه لقد أ ر ل إلى ن ا أ م من قبلك فزين لهم فزين قبلك ل ش ي الله ن أ ع م ا ه فهو م و ي م الحسنى ي أليم و ولهم م م عذاب ز ل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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس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 افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من أ ن ف س ك م ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات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 هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلامح البصر ان هو اقرب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 من ج ل و د ا ل أ ن ع ا م ب ي و ت ا ت ت س خ ف و ن ه ا ي و م ضعنكم ويوم إ ق ا م ت ك م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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إ ل ي ه م القول انكم لكاذبون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين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 و أ و ف و ا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي ارباب م امه ل بِهِ وَلَيُبَيِّنَنْ ل ك م ي و م ا ل ق ي ا م ة ما ك ن ت م فيه ف ت ت خ ل و ن ولو شاء الله ل ل شاء ج ع ك م أ م د ر ا ح د ة و ل ك ن ي ض ل من ي ش يشاء ا ء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن ع ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و ت ذ و ق ا السوء بما صددتم عن سبيل الله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 من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه حياه ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون فاذا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون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 وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ق من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 كل مكان ف ك ف ر ت بانعم الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول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 قانتا لله حنيفا يكن من لله ولم ل م ش ر ك ي ن ش الهدى ك ر ا أ ن ع م اجتباه ه و ا ه إ ل ص ر ا ط مستقيم و ت ي ن ا ه ف ي الدنيا ح س ن ي ه في ا ل آ خ ت م ض م ن ا ل ص ا ل ح ي ن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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع و الى إ سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن